لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق